سبسي قايد الكفور أبعروش أخسفي ومساحبه القصر لن جذوره ينتهي سبسي قايد الكفور أبعروش أخسفي ومساحبه القصر لن جذوره ينتهي للبوادي والمدن شرهم وافضحيهم بالعالة جرمهم ما, ما يخطي فخخخي كل الجبال والهوامر شابشفي علميهم القتال بالطواغي تعصفي يا ليوث القيروال الجواسس يخطفي وطعانيهم بالسنان شرهم عن نصري في يا كتيبة الخطار جندهم يلا سفي ارهبك وزجر بالمدافع تصفي بشيرينا بالنصر وبراياتك رفريفي طبقي بين البشر شارع ربي وعروبي واحكمي كل البلاد والصفو فكره الصيفي بين العباد بالمساكين الطفي جاي شي جدل جهاد والصرايا خلي في جهزيهم بالعداد وانصر المستضعف في عندكم خير الرجال غزوه هم مش في المعارك والنزال للشهادة اختفي يا كتيبة الخطار جندهم يا الله سفي ارهبي كل الغجار بالمدافع اكسفي سبسي قاية الكفار ابعر وشهخ سفي ومسحي به القصر من جذوره ينتهي للبوادي والمدن شره شبي وفض ظهر بالعلن ما, ما يختي تخره كل الجبال والهوامر شاف شبي اللي مهوم الجتال بالضواغيت عاصفي يا ليوث القيروال الجواسس يخطوفي وطعنيهم بالسنان جرحهم عن النصر في الخطار جدههم يلاسيفي هبي كل الغجر بال المدى في عكسوف بشرين بالنصار وبرياتك بين البشر شع ربي وم وحكومي حكومي كل البلاد والصوفو فكره الصفي والصيفي بين العباد بالمساكين الطفي جاي شيء دالجهاد والسرايا خلي في جهزيهم بالعداد وانصر